صاحك والمسا نور وفراشات وغزل وزهور وانت الليل مع صوتك حكاية وما لها اخر تراك انتي ولا غيرك اذا تلفن اجي مطيور ولا غيرك يجي شعري معاه بروعته ساخر حلوة طيبة متروسة هغراء وترف وشعور رايلي جمع ثنتين شاعر ساحر وساخر ابي املى فراغاتك ضياء لو تسمعين الشور منتي ولا نصنع علاقه صنفها فاخر ربيعك ما اجي ربعه وانا من شفتك المغرور وظلك ما يلام من شيء متغطرس ومتفاخر كنت اشوفها خضره كنت اشوفها خضره ولكن ما عليها زهور وعذبك دنيتي ترفض سوى دنياك من الاخر سوى دنياك من الاخر